ورافعك إليه ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين يتبعوك وجعل الذين يتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.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 إن مثل عيسى عند الله كمثل خَلَقَهُ خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممسرين فمن حاجك فيه من بعد ما جائك من العلم فقل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 وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَغْثُ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتوم تعلمون. وقال القائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أحد مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك وَمِنْهُمْ مَنْ إِتَأْمَنُهُ بِدِنَارِ اللَّهِ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ إلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بَأْنَهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْمِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَل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 ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلبون ألف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 أيأمركم بالكفر بعد إذ آتوا مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا نبيا لما آتيتكم من كتاب من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري.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 وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا, وشهدوا أن الرسول حق وجاؤهم البيانات